فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله علي حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعث ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على ما هي سيف فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 فيها خالدين فيها الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اولئك اصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبئس المصير ما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 فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن اوقى شح نفسه فاولائك فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ